بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحبط على طعام المسكين فويل لل穆صلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون